القاهرة تقدم حوار لا مواجهة حوار لا مواجهة لقاء أسبوعي أعداد وتقديم نيرمين محمود نحاول من خلال برنامجنا حوار لمواجهة رسم خريطة للأفكار والآراء في مجال حوار الخبرات بكل أبعاده وفي كل مجالته ومعنى لرسم الخريطة اليوم الأستاذ هشام جعفر رئيس تحرير موقع نت. نرحب بك يا فندم أهلا نساء يعني في البداية أحب أسألك ما هو الحوار من وجهة نظرك الحوار أتصور أنه هو شكل من أشكال التفاعل الإيجابي السلمي بين طرفين قد يكونوا مختلفين أو قد يكونوا متفقين لكن محتاجين أن يؤكدوا وجهة نظرهم في هذا الاتفاق أو مختلفين هذا الاختلاف قد يكون اختلاف على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الثقافي والحضاري الحوار يلعب أداء أساسية أو دور أساسي في تحقيق شكل من أشكال التفاهم المشترك بين الطرفين للحوار مجموعة من الأهداف أتصورها أنها بلغة الأهمية أولها هي مسألة التعارف ليس المطلوب من الحوار أن أكون على شاكلة الآخر المختلف معي وإنما أن أكون أعرفه بعمق وأتفهم اختلافي معه فأول هدف من أهداف الحوار هو تحقيق التعارف والتعارف عملية عميقة تتطلب بذل جهود من الطرفين لتحقيق هذا الفهم المشترك وجود ده مساحة من التسامح بما أن الآخر ده سيكون مختلفا عني <تصفيق> انا أتصور ان مسألة التسامح دي بتتضمن أنا ضد لفظ التسامح بشكل أو بآخر لأنه آه. هو بيتضمن شكل أشكال إسرتي كأن هناك شخص يقوم بعملية التسامح إذا طرف آخر أتصور ان المطلوب هو إدارة فهم مشترك للطرفين باستخدام أدوات سلمية حضرتك يعني هناك من يشكك في مدى مصدقية الحديث عن حوار الحضارات ما رأيك؟ أتصور ان الجهود التي بذلت في مسألة حوار الحضارات وحوار الثقافات تحتاج إلى وقفة تقويميه الآن شهادة عليها حتى نستطيع أن تؤتي فعاليتها بشكل وباخر الملاحظ على جهود حوار الحضارات الفترة الماضية مجموعة من الملاحظات الأساسية أو السلبيات الأساسية التي يعاني منها اذا أردنا أن نتعامل مع المستقبل أول سلبية متعلقة بمسألة حوار الحضارات الآن هو أنها في أحيان تتحول إلى شكل مشكل الاحتفاليات. لا تنقش القضايا الحقيقية ولا تغوص فيها بعمق المنحضة الثانية متعلقة بحوار حضارات وحوال الثقافات هي أن جهود هذه أو الأطراف التي تحضر مثل هذه الحوارات لا تكون تعبير عن القوى والأوزان النسبية الموجودة في أرض الواقع وبالتالي نجدها أنها تحولت إلى جهود مخبوية لا تتحول إلى يعني مجاري أساسية تصب في أرض الواقع وترك أثر في جماهير عريضة يعني كمان حديثك هل يعني تتفق مع الذين يقولون انو الحوار اصبح بيني على اساس انو الحوارات تتم داخل مؤتمرات في دول عربيه داخل مؤتمرات باللغة العربية ولا تصل الى الغرب ولا يعرف الغرب عن هذه الجهود شيء الا القليل او المؤتمرات التي تعقد على اراض غربيه اجنبيه اتصور اتصور ان خريطه الحوار او خريطه حوار الحضارات وحوار الثقافات يجب أن يكون متعدد المستويات ومتعدد المجالات نحتاج فيما بيننا حوار حول القضايا المختلفه ونقصد بيننا هنا على مستوى القطري او على مستوى الوطن العربي او حتى على مستوى الامه الاسلاميه وحتى مستوى العالم الثالث كما اننا نحتاج إلى مستوى آخر من مستويات الحوار هي متعلقة بالحوار مع الغرب ونقصد به التشكيل الحضاري الغربي المتمثل الآن بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا لكننا أيضا يجب أن لا نقفل أن هناك دائرة جغرافية وثقة في بلغة الأهمية في مساءة حوار الحضارات أصبحت حضارة الآن بقوة هي الدائرة الأسيوية التي يمكن أن نشير فيها إلى روسيا والصين والهند باعتبارها تشكيلات حضارية مختلفة عن التشكيل الحضاري الغربية وكانت لنا على المستوى العربي والمستوى الإسلامي علاقات وثيقة مع هذه الدوائر الحضارية وأيضا لها مساحات احتكاك قائمة ومستمرة وذات دزاعيات وتأثيرات بلغة الأهمية. موقع إسلام أونلاين.dot.net متى بدأ؟ بدأ الموقع بلغتين عربيّة والإنجليزية منذ حوالي عشر سنوات بالتحديد في واحد عشر تسعة وهو الموقع باللغتين وليس كل لغة منهما ترجمة للاخرى وإنما لها فريق مستقل يستطيع أن يتجاوب مع جمهور مختلف لأنه بالتأكيد جمهور اللغة العربية مختلف عن الجمهور الذي يخاطبه الموقع الذي باللغة الإنجليزية وبالتالي له فريق مستقل وله أولويات اهتمامات وخريطة اهتمامات مختلفة عن الموقع باللغة العربية وقد اكتسب الموقع باللغة الإنجليزية وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من س من سبتمبر قوة دفع كبيرة بحيث إنه أنشأت له أقسام ومواقع جديدة تتجاور مع الحدث وما فرضه من تحديات أبرز ما تحقق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر طبعا كان لها تداعيات هلبية في مجالات مختلفة لكن من ضمن الإيجابيات الأساسية التي تحققت أتصور أنه أصبح هناك طلب متزايد على فهم الإسلام وعالم المسلمين بشكل كبير سواء على المستوى النخب نقصد بها النخب الإعلامية والنخب السياسية التي تصوغ السياسات في المنطقة ولكن أيضا على المستوى الجماهيري لأنه أصبحت هذه القضية قضية فهم الإسلام وعالم المسلمين تكتسب بعدا جماهيريا أكثر اتساعا بحكم حضور هذا الأمر على مستوى الأحداث صحيح أنها من مدخل متعلق بمقاومة العنف والإرهاب ولكنه يظل تساؤل الأساسي وجوهري يحتاج من جمهير عريضه أن تحاول أن تفهمه وقد يعني رتب علينا الموقع بهذا الشكل أن ننشئ أقسام تتفاعل مع هذه الاحتياجات فإن شأن قسم او موقع مستقل اسمه Reading اسلام للتعريف بالإسلام وفيه أقسام تفاعلية تحاول أن تجيب على أسئلة الناس العامة أو الثقافية العامة حول فهم الإسلام وعالم المسلمين أستاذ هشام يعني شاء أقصى جديدة بعد 11 سبتمبر وتوجه جديد كل ذا بيخليني أسألك إذن ما هي الأهداف الأساسية التي بدأ عليها موقع islamonline.net 1999 قبل أحداث 11 من سبتمبر الموقع انطلق بشكل أساسي من محاولة لتقديم ما يمكن أن نطلق عليه الحياة أو الواقع بالوغة العصر منطلقا من مرجعية إسلامية أو من مرجعية الخطاب الإسلامي متفاعل مع جوانب الحياة المختلفة مع إسلام اللهين حصلت نقلة نوعية مختلفة في المواقع الإسلامية إن صح تعبير مواقع الدينية الإسلامية لأن المواقع الإسلامية ما قبل ما قبل الإسلام اللهين كانت مواقع استاتيك يعني موقع لا لا ترتبط تقدم بس علوم التراث وتقلم تقدم المعارف والثقافة الإسلامية بالمعنى التقليد لكن مع إسلام اللهين أصبح هناك محاولة لتقديم خطاب إسلامي يتجاوب مع مشاكل الحياة الوقعية لذا كان عندنا من ضمن الأقسام الكبرى والتي ما زالت موجودة حتى الآن وطورناها في مشروع قناة فضائية هو خط الاستشارات خط الاستشارات يتفاعل مع أسئلة الناس الصغرى المباشرة وأنا أطلق على هذا الخطاب خطاب المعاش أو الخطاب المعيش الذي يجيب على أسئلة الناس الصغرى الآن الناس تبحث عن تجاوزات. فكرة الإديولوجيا وفكرة الأسئلة الكبرى إلى الإجابة على أسئلة صغرى تتعلق بكيف أتعامل مع ابني الذي هو في المرحلة الإعدادية كيف أتعامل معه باعتباره مراهق، كيف أتعامل مع زوجتي في ظل ضغوط حياة مختلفة إذا كانت تعمل إذا كانت في البيت كل هذه الأسئلة الصغرى وبالتالي كانت مساحة الاستشارات ممتدة عندنا من الفتوى إلى الاستشارات النفسية والاجتماعية مرون او الصحية أو الابناء تربية الأبناء ده كان هدف أساسي من ضمن الاهداف التي سعى اسلام اونلاين دوت نت الى التعامل معه مرة ثانية بالأستاذ هشام جعفر رئيس تحرير موقع اسلام اونلاين دوت نت بحضرتك أهلا. كنا نتحدث عن الأهداف الأساسية التي تم إنشاء الموقع الخاص بإسلام دوت نت من أجلها وكانت الاستشارات الخاصة بالحياه والدين والأولاد والاجتماعيات وما على شاكله ذلك أكيد أستاذ هشام إنه هناك أيضا استشارات جاءت أو أسئلة جاءت من الغرب بعد 11 من سبتمبر ما هي أهم الأسئلة ملوكة نظرك التي يتم استشارة موقع اسلام أونلاين دوت عنها أتصور أن مجالات الاستشارات متعددة لكنها ترتبط بقضية أساسية هي مصارة أن القضايا والموضوعات المصارة على أرض الواقع التي يسيرها التفاعل مع أرض الواقع قضايا المرأة تكتسب أهمية كبرى مفهوم الجهاد يكتسب أهمية كبرى لأنه يرتبط بسلة من المفاهيم الأخرى مثل مفهوم العنف ومفهوم الإرهاب إلى آخره أيضا من ضمن القضايا الأساسية هو أيضا واقع المسلمين الآن الذي أصابهم التخلف الحضاري والثقافي إلى حد كبير وكيف يعني يتم الحديث عن يعني. قيم إسلام تحض على النهضة لكن واقع المسلمين الآن متأخر عن هذه المساحات بشكل وباخر الملاحظة الأساسية أنه وأتصورنا دي ترتبط باستراتيجيات الخطاب إذا أردنا أن يكون لنا خطاب فاعل التعريف بالإسلام وعالم المسلمين هو أن نربط خطابنا بالقضايا الأساسية المسارة على أرض الواقع كما أشارت قضية المرأة قضية الجهاد إلى آخره من قضايا ترتبط بهذه المساحات المختلفة حدثك هي قضية الجهاد بالذات تشغل جدا الغرب ويتساءل عنها ويفسرون الجهاد بطرق مختلفة تختلف ربما عن الطريقة التي نفسر بها ولكن وجود مثل هذا الموقع باللغتين العربية للذي يعرف العربية وفي الغالب الغربي يستخدمون أكثر الموقع باللغة الإنجليزية تمام؟ هل عندكم إحصائية لعدد المواطنين الغربيين اللي بيتعاملوا مع نت باللغة الإنجليزية؟ إحنا الموقع يحقق حجم مشاهدة تصل إلى 500 ألف صفحة مشاهدة يوميا باللغتين العربية والإنجليزية يمثل الموقع اللي باللغة الإنجليزية يمثل فيها بشكل أساسي الثلث من هذه العدد نسبة كبيرة آه نسبة كبيرة وأيضا الملاحظ بشكل أساسي أن الأقسام التي تقدم خدمات تعريفية عن الإسلام وعالم المسلمين تكتسب أهمية كبيرة وإقبال متزايد بشكل أساسي. لأنما أشرت إلى ان إحنا عندنا خدمة من ضمن الخدمات الأساسية هي خدمة بنطلق عليها أسئلة about إسلام. أسأل عن الإسلام. <تصفيق> هذه خدمة تتيح للشخص العادي أن أي سؤال يعنى له في الإجابة عنه وبشكل أو بآخر. بيلاحظ سؤاله. ثم نوجه هذا السؤال إلى مجموعة من المستشارين المتخصصين. ونفضل دائما في مساحة المستشارين المتخصصين أن يكون ممن يعيشون هذه الثقافة الغربية وبالتالي احنا عندنا حجم مستشارين منتشرين على مستويات متحدة المتحدة ومستوى أوروبا نتعامل معهم في توجيه هذه الأسئلة والإجابة عليه لأن احنا اختطينا هذه السياسة منذ البداية في تقديم مساحات الاستشارات المختلفة أن الذي يجيب على هذا السؤال سواء كان مفتي أو مستشار نفسي أو اجتماعي أو مستشار حتى تربوي أو مستشار فكر إسلامي بشكل أو آخر أن يعايش هذه الثقافة لأنه هو عنده قدرة أكبر على تفهم هذه الثقافة التي أتى منها السؤال ويستطيع أن يصوغ الجواب بلغة أو بخطاب يكون أكثر تأثيرا وأكثر فعاليا أستاذ هشام يعني هذه جهود رائعة يقوم بها الموقع ولكن كيف تروجون لوجود الموقع لدى الغرب؟ يعني كيف يعرف المواطن الغربي عن وجود إسلام أونلاين؟ التصور إنه إنه في نقطتين أسهتين. النقطة الأولى هي مرتبطة بسلوك المستخدم على الإنترنت. الآن الملاحظة الأساسية ان مستخدم الإنترنت بشكل وهذا يعني متصاعد بشكل كبير جدا وخاصة في العالم الغربي. عندما يعني له أي شعائر، عندما يحدث حدث يحصل بشكل أو العنف. في مثلا تفجيرات لندن أو غيره وشيء من هذا القبيل فتلقائيا يستخدم الإنترنت يعني يجذب الكيبورد أو أداة المفاتيح ليبحث فيضع في محركات البحث وإذا وضع في الإسلام يفتح الموقع والموقع يحقق شكل من الأشكال التقدم ده للباحث <تصفيق> الذي يسعى نود أن نصل إلى من لا يسعى ونريد أن نعرفه المحور الآخر اللي بيكتسب أهمية أن هناك اليات ترويج أساسية بيستخدمها المواقع الإلكترونية بشكل أو بآخر مثل الحملات الإلكترونية الحملات التسويقية بيطلق على اي e marketing أو التسويق الإلكتروني البانارات اللي بيتم تبادلها مع مواقع أخرى أو الاعلانات أو الحضور المناسبات المختلفة يعني الترويج للموقع مثلا في حدث كبير مثل إسلام اكسبو حدث بلغ الأهمية اللي تم التعريف بالإسلام في انجلترا هذا حدث سنوي بلغ الأهمية اكتسب أهمية كما أنه بالإضافة لحضور المنتديات الثقافية المختلفة مثل معرض الكتب وخاصة التي تعقد في الغرب هذه مساحات مختلفة للترويج بشكل أو بآخر وخاصة أنه أصبحنا لسنا كموقع وإنما أصبح هناك طلب متزايد على ما يمكن أن نطلق عليه فهم الإسلام والمسلمين الآن يجب أن نقتنمه للتعريف لكن أنا أتصور أن على الوجه المقابل أنه نحن كعالم عربي وإسلامي لسنا متساعدين لهذه المساحة بشكل فعال على مستوى الأدوات وايضا على مستوى الخطاب وعلى مستوى الاستراتيجيات المختلفة هناك جهود لكنها تظل جهود مبعثرة لا تزدف للعقلية الغربية بعمق ولا تتعامل معها من منطقها أو وفق ثقافتها وطريقة نظرها إلى الحياة ده أستاذ شامبيا إلى أن أسألك ماذا عن دور المستشارين والخبراء الموجودين في الغرب الذين تستعينون بهم للإجابة على الاستشارات المختلفة التي تأتي إلى الموقع هل لهم دور في الترويج هل لهم دور في التعريف بوجود موقع كإسلام أونلاين مثلا طبعا بيرعموا دور بالغ الأهمية في مساحات الترويج بشكل أو بآخر لأنه أتصور أنه كمان من ضمن الأشياء التي استطاع إسلام أن يحققها على مدار الفترة الماضية هو أنه أصبح مصدر أو مرجعية أساسية لفئات عريضة تسعى للتعريف بالإسلام فيمكن أن تستخدم مادته بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر لهذا التعريف بمعنى انه ما هو موجود في إسلام الله قد يطبع بشكل أو بآخر قد يتم توزيعه وترويجه وده فتح لنا مجال بالغ الأهمية نسعى إليه الآن حققنا فيه من النجاح باللغة العربية لكن نسعى إلى قوة دفع له باللغة الإنجليزية هو تحويل محتوى إسلام الله إلى شكل أشكال الإصدارات بنعنى يمكن أن يخرج منها مجموعة من الكتب أو مجموعة من الوسائط الممغنطة أو الإسطوانات الممغنطة CDs أو DVD لاستخدامها بشكل أكثر اتساعا من مجرد الاستخدام على مستوى في الإنترنت بحيث يعاد استخدامها بتوزحها على من هو معني أو مهتم بهذا المجال حدثك أستاذ شام قلت من الممكن يعني لم يتم تنفيذ هذه الخطة بعد لا هي نستيغت في اللغة العربي يعني نحن الآن عندنا 70 حسن. إصدار كتاب مطبوع بالورا العربية بتحتوي, بتحتوي مجالات في الموقع من استشارات تلسلة من الاستشارات النفسية والاجتماعية الموجودة تلسلة في تربية الأبناء تلسلة أيضا في المجال الصحي بعض الكتب اللي بتشفض الظواهر الجديدة في عالم التدين مثلا التدين الجديد أيضا بعض الكتب أو بعض الملفات اللي اهتم بها إسلام قنايم وخاصة في الموقع العربي اللي اهتم بالمساحة أو محور التنمية بشكل جبير وبالتالي أصدرنا بعض الكتب في هذا المجال مثل كتاب حول تجربة بنك الفقراء في بشكل أو بآخر واستخدمنا هذه أيضا المحتوى بعض هذا المحتوى لإصدار استوانات ممغنطة حوالي 20 إصدار في هذا المجال لكن الموقع نزال الإصدارات اللي باللغة الإنجليزية محل بحث ودراسة لتتحول إلى مشروع لقوة دفع في هذا المجال ويمكن دي ينبغي أن تكون موجودة في السفارات المصرية في الخارج؟ للطلاء الغرب عليها لترويجها من خلال ال ال الأماكن اللي هي بيرتدها الغرب وهي مصرية إسلامية بالدرجة الأولى يعني. اه طبعا هو هو أنا أتصور إنه مطلوب أن نوفر محتوى يمكن أن تستخدمه أطراف متعددة لأن كما أتصور أن هناك أسئلة وهناك جهود لكنها ربما تحتاج إلى شكل أشكال مساندة في توفير محتوى. يمكن أن يستخدموا أطراف متعددة للتعريف في عالم الإسلام والمسلم ده اللي هيخليني بقى أسأل حضرتك أين هو المساندة الممكن أن يتم تقديمه لدعم هذه الجهود ونشر هذه الإصدارات وانتشرها أتصور, أتصور أن نحتاجين جهود من أطراف متعددة في هذا المجال نحتاج إلى إنتاج محتوى يدرك العقلية الغربية بعمق ويستطيع أن يوجه إليها رسالة نحتاج إلى جهود من رجال أعمال بشكل وبآخر ليتبنوا مثل هذه المشاريع في إظهارات مختلفة ونحتاج أيضا إلى شكل أشكال التدريب لكوادر بشرية يمكن أن تستخدم هذه الأدوات الحديثة في التعريف عن الإسلام والمسلمين لأن هناك تفاعلات دلرة الأهمية بتتم في مجال في المجال الانترنت تتم بين شباب موجودين في هذه الساحات المختلفة موجودين ناس مستخدمين الانترنت بكثافة وبالتالي نحتاج إلى تدريب لهذه الكوادر البشرية بشكل عميق على كيفية امتلاك أدوات التفاعل الحضاري والثقافي يعني يكون التدريب داخل مؤسسات داخل جامعات داخل مدارس أن يكون نوع من المنهج يبدأ بالمدرسة ويصل إلى الجامعة ويصل بعد ذلك الى الممارسة العادية اليومية يعني كيف يكون التدريب اتصور أنه ان التدريب الان ونحن نتحدث عن مجال متخصص يحتاج الى انتقاء مجموعة من الكوادر التي تستطيع ان تتبادل في مدلها الخبرات لان هناك خبرات متعددة لكنها ليست كافية لتبادل هذه الخبرات وثقلها وايضا تحتاج الى تطوير منهجي مستمر ممكن يتم في عوعية متعددة لكن ايضا أتصور أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه تشبيك نتويركينج كافي بين هذه الجهود على مستوى بناء الاستراتيجيات على مستوى لغة الخطاب على مستوى كما أشرت المعرفة أيضا لأنه بنفتقد إلى المعرفة الحقيقية لهذه الجهود وقد تؤدي بشكل أباخر إلى ما يمكن أن عليه التكرار في الجهود وعدم مركنتها أو عدم بلورتها بشكل خبرات يمكن نقلها إلى الآخرين نرحب مرة ثانية بالأستاذ هشام جعفر رئيس تحرير موقع اسلام اونلاين دوت نت. وحديثك كنت تتحدث عن تدريب كوادر تكون قادرة على تقديم الإسلام بصورة يفهمها العقل الغربي بأساليب تفكيره المختلفة. وقلنا انه ده ممكن يكون لكوادر أوردي يعني متخرجة من الجامعة ويكون ده تدريب على أعلى مستوى. هل تعتقد انه في المناهج التعليمية ينبغي أن يكون هناك ما يكون لبنه لاهتمام الطفل ثم الطالب ثم كذا ثم كذا بالحوار عامه وبأسلوب الحوار وتبنيه؟ هو أتصور انه مسألة الحوار هي مسألة مجتمعية مسألة ترتبط بالبنية الثقافية والبنية التعليمية وبالتالي يجب أن تكون ضمن نسيج البنية الثقافية والتعليمية الخاصة بنا لأن عملية الحوار نحن نتحدث عن حوار الحضارات باعتباره يعني جهدا متخصصا من كوادر متخصصة تراكم في هذا المجال لكننا نحتاج على المستوى المجتمعي وهذا حبذا لو يبدأ من بشكل أساسي من البيت ومن المدرسة وبشكل مبكر أن يكون الحوار جزء من إدارة علاقتنا فيما بيننا لأننا لا يمكن يعني أن يكون لنا تأثير إلا أن يكون هذا الحوار هو جزء من ثقافتنا الأساسية اللي موجودة ومنتشرة في مجالات مختلفة من أول المؤسسة التعليمية إلى المؤسسة الدينية حتى المؤسسة العمل كيف يدار فيها الحوار بشكل يؤدي إلى خعليتها ويؤدي أيضا إلى تطورها بشكل أساس الأستاذ الشام كيف يعني تصف وتقيم نوهية الحوار الموجودة حاليا على جميع الأصائد لا أتصور أن نحن نعاني من أزمة حوار بشكل كبير لماذا؟ آه لأسباب متعددة أتصور أن نحن كما أشارنا آه يعني آه لا ينتشر في المجتمع لغة الحوار ليست أداة أساسية من ضمن الأداة التي نستخدمها في إدارة خلافاتنا او في التفاهم معها بشكل أو بآخر الملاحظ بشكل أو بآخر انه في حالة من حالات ما يمكن أن عليه استقطاب الحاد بين أطراف مختلفة ليس عن المستوى السياسي فقط ونما على مستوى سياسي وعلى مستوى دين وعلى مستوى الثقافي بشكل أو بآخر وبالتالي عند حالات الاستقطاب الحاد بتغيب ااا اللغة العاقلة في إدارة في الحوار والتفاهم وملك الحقيقة وايضا ما هو ما هو حالة من حالات الاستقطاب <تصفيق> عندما يريد أن الشخص أن يتحدث ليس ملاك الحقيقة في المجال الديني كما يتبادر إلى الذهن وإنما ملاك الحقيقة هو في مجالات متعددة في مجال السياسي في نعم. هناك كهنة لهذه اه بشكل آه أساسي وأتصور إنه إنه يعني نحن نعاني أزمة حتى اللغة المستخدمة لغة عنيفة يعني, يعني أنا مستعدت مختلفة في, في, في, في النقاش في هناك شكل حدة السور وهناك شكل أشكال مزايدات حتى في, في, في الحوار إذا نحن لحاجة إلى زرع زرع أسس وأهمية وحب الحوار والاستماع إلى الغير أتصور أن دي مسألة بلغة الأهمية وأتصور ونحن في هذا البرنامج الهام أتصور إنه يجب أن تلعب النخبة السياسية والثقافية المصرية التي دائما وأبدا ما كانت تلعب دورا تنويليا على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم الإسلامي يجب أن تلعب دورا بلغ الأهمية في هذا المجال أتصور أنها تعاني أزمة حوار فيما بينها وبالتالي لا تصور أن تكون لغة الحوار في المجتمع إلا أن تكون على نفس الشكل أستاذ هشام تحدثت عن مشروع قناة فضائية من الممكن أن يتم تأسسها يعني يريد تدينا خلفية عن الموضوع وأكثر توضيحا لأنه يهمنا جدا أن تكون هناك قناة فضائية من هذا النوع أتصور أنه, أنه برضو من الملاحظات الأساسية في عالم الإعلام الآن أنه على الرغم من حجم القنوات الفضائية وحجم مواقع الإنترنت وحجم حتى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة التي تخاطب العقل العربي الآن إلا أنه يلاحظ أنه هناك ما يمكن أن أطفح عليه مناطق فراغ متعددة ومتفعة في هذا المجال على سبيل المثال مجال الإعلام الذي يخاطب الشباب أتصور أنه مجال يكاد يكون باستثناء لو استثنينا قنوات الفيديو كليب لا نجد إعلاما شبابيها إلا بعض البرامج المحدودة أو بعض المحطات المحدودة رغم أن كتلة الشباب تمثل 70% من العالم العربي هذه ملحظة الإعلام الاجتماعي الإعلام كما أشرت الذي يخاطب المواطن العادي في حياته العادية الذي يدير على أسئلة الصغر هذه النوعية من الإعلام مفتقدة وغائبة ونحتاجها إلى حد كبير أيضا من الإعلام الغائب هو الإعلام التنموي الإعلام الذي يستطيع أن يخاطب الفرد والمجتمع المحلي والمؤسسة الصغيرة لتعالج مشكلتها التنموية بشكل يؤدي إلى مزيد من فعاليتها بغض النظر حتى عن السياسات الكلية التي تتبعها أي دول هذه النوعيات من المختلفة من الإعلام بنفتقدها في واقعنا المعاصر وهذا بوقع على بعض المؤسسات الرائدة أن تحاول أن تلعب دورا في هذه المجالات من هذا المنطلق رأينا أن نحاول أن نسد بعض النقص في مجال الإعلام الاجتماعي عبر إطلاق قناة فضائية استشارية تحاول أن تتعامل مع احتياجات الفرد المختلفة من مساحة الجانب الاجتماعيه في علاقته بزوجته في علاقته بأبنائه مروراً بالمساحات الصحية مشاكل الشباب حتى القضية الدينية لأنه تصور أنه رغم الحضور المتصاعد لأشكال و و ومساحات التدين مختلفة، إلا انه من وجهة نظري هناك أزمة كبيرة في مساحات التدين الآن بحس أنه أصبح الحضور التدين في المجال العام وفي المجال الخاص يزيد المواطن اضطرابا على اضطراب ولا يحل مشكلته بشكل شيء. إمتى حضرتك نتوقع ظهور هذه القناة الصدائية؟ في أيام قليلة إن شاء الله يعني في خلال شهر نوفمبر إن شاء الله. والله يعني يعني نبارك هذه الخطوة ونترقبها إن شاء الله. إيش بقى بعديتك عنوان الموقع في نهاية الحلقة؟ ما هو عنوان الموقع؟ الإلكتروني. آه, آه الموقع هو www.islamonline.net. إسلام أونلاين مرة كمان. www.islamonline كلمة واحدة. Www دوت نت. نشكر الاستاذ هشام جعفر رئيس تحرير موقع اسلام اونلاين دوت نت شكرا جزيلا يا فندم شكرا جزيلا افكار وتواصل وحوارنا مستمر حوار لا مواجهة مع تحياتي نرمين محمود